جديد تيب فلموناري إمبوليزم تيب فينة مغبوظة والفلموناري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 الدي بي تي <تصفيق> اللي يعمل ديب بينا سومبوز اول حاجة كلمة بيركاو ترياد بيركاو ترياد البركاو ترياد هو نمر واحد سلوين في البينا سيركيوليشن زي حالات الهارد فيليم او حالات البرولونجد ريكمبانسي فممكن نقول مثلا جنب البرولونجد ريكمبانسي كده نطلع نقول مثلا زي بوست فارتم وزي مثلا بوست اوبراتيف واحد بيبقى نايم طبعا بعد العملية دي نمر واحد نمر اثنين ليجن الانتما أو في الاندوثيليم بتاع الفين هذا يؤدي إلى برضو رافنس في الاندوثيليم زي حالات الفليبايت يعني لو الفين التهب يحصل جلطة فيه التالتة العيب مش من السيريكوليشن ولا الفين لفدى الدم هو اللي بيتجلط لوحده طب ايه اللي يخلي الدم يتجلط لوحده في كلمه كده هناخدها في الهيماتولوجي اسمها سرونبوفيليا كلمه سرونبوفيليا يعني الدم بيحب يتجلط يعني في مرض في البلازما بيخلي البلازما يتجلط على طول زي مثلا هنضرب الكلام ده في الهيماتولوجي ده حاجات مثلا حاجة مع البروتين سي ديفاشنسي بروتين اس ديفاشنسي بوليسايسيمية يعني الاخ جبتلك انا بقى مربع بيقولك سرومبوفيليا ويكتبع عن سرومبوفيليا ان دي بروبلم لوحدة ان شاء الله هناخدها بالتفصيل ان شاء الله في الهيمتوليشي السرومبوفيليا يعني, يعني هذا البناء ده عنده لايابيليتي للسرومبوز العيب منين من البلد زي بالضبط ما قولنا البروتين سيد الفاشنسي للبروتين ايه سيد الفاشنسي حاجات كتير قوي في البلد طب ايه اللي يخذيني اشك ان ده سرومبوفيليا يعني اشك ازاي ان ده سرومبوفيليا لو العيان عنده ريكارنت لو العيان عنده ريكارنت يعني خلي بالك واحد جاله دينا ثرومبوزس التمادي والسنه اللي جايه جاله ثاني عمال يجي له ريكارنت دينا او واحد جاله دينا ثرومبوزس في سن صغير اقل من 40 سنه واحد عنده حاجه و20 حاجه وجاله جلطة في الفين لازم اشك ان فيه بلد ديزيز هو اللي عمل السرومبوفيليا واحد عنده ارتيريا السرومبوزز مع ان الارتيري نورمل مفهوش مرض هي اثرسكلوزز مثلا يعني لازم احنا نحط دايما في اعتبارنا ان اي واحد جاله ديفيتين متكررة دي بي دي في السن مبكر وغير واضح السبب لا عمل عملية ولا بوست أوبراتف ولا الست دي لسه والده طب ليه جالها ضوء ليه يبقى الدم ده في حاجة غلط ولازم ندور عليها نكتب بقى البروبلم على الشمال اللي جاد أبلي كبسي عشان يبقى دايما معنا كل الأفضل عشان أنا عايز أجي إيه بقى عملي جنوب نحل في الآخر لقى كل ما أقول حاجة عارفينها يبقى خلص بقى موضوع خلص دي تمام ازاي خدك ان كل حاجه بنقولها لا اما جت لأم هتيجي لا اما مش هتيجي طبعا بعض اللي ما بيجيش عشان انت معايا بس في ده مهم بس ما بيجيش بالضبط اهو وعليكم هنكتب هنا في هنقول يانج بيرسون يعني الديني كده اكتب لي تلاتين سنة 30 سنه تلاتين سنة وجاله with DVD جاله DVD خلاص كده هوت with no apparent cause فيه سبب واضح يخلين اقول السبب اللي عمل DVD وبعدين he received anti-coagulant and improve اتحسن one year later بعد سنه one year later another dvt <coughs> Recurrent DVT in young person Meie mesele tehe? Recurrent DVT in young person Diagnosis, thrombophilia Atold! Ma tähkati misal Protein فيه طلبة تقولك يا فلم تحني نقولك بروتين في دي في سنكي تعبت ذاكر في بيت ميتينك تظهر ومش فرض محش دكتور بالكلمة من كده يا فلم اللي في سنكي يا بلغة تعبت يعني فيه لك أصلي منادل يا بيه <تصفيق> طيب نيجي ما نشوف سايت سايت أوف دي بي تي سايت أوف دي بي تي نتكلم بقى شويه اشهر حته اللور لي اشهر حته ايه اللور وبذات يا دكتور اليو فيمورال يجي المريض بقى بريزنت بايه بقى يا دكتور خلي بالك انا يا دكتور لما لما الفين في رجلي يقفل هيحصل في رجلي ايه هاي فيناس براشور رجلي تورم طبعا هنا يبقى ايه يوندي لاترال نور لمبيديمه خلي رجلي ورمت عشان كده احنا دايما قرخ واحد ناصياد ده كله مش شفتنيش انا وهضرب الطلبه دي كده ولا افهم مذاكره طيب هنقول ايه يوني دايما يا دكتور لما تلاقي يوني لاتيرال الواحد يخاف صراحه ليه دي في تي هنخاف منها مع ان دي في تي بوست لانت تلاقي المريض املري امبوليزم يبقى يبقى مشكلة. فخلي بالك طبعا اه ده كانت دي في تي تعمل تندر نلفلور لين بالذات في القف مره بتاخدو دي في تي بالتفصيل السنه اللي في جراحه مش انا احتفظت فيها السنه دي احنا عندنا البلمونري بوليز مهمه بس دي في تي برضه تندر نلف في القف مره ما انت لو جاله الدي في تي في الفيمورال مثلا ممكن تلاقي كده في تندر الونج الفيمورال فين الكلام ده معناه ايه بقى ان انا هقعد انا ادوس له 2000 مره خلي بالك عشان اشوف التندر واقعد ادوس على كف مطل عشان اشوف التندر في ساين ثانيه اسمها هومن ساين ان هم يمتكوا كف رجله الانكل ويعملوا له دورسوفليكشن كده دورسوفليكشن تبص دو تلاقي المريض يحس بالم في كف مطله الساين دي كلها انا في وهي فيري يعني انت النهاردة قاعدة انت لقيت مريض عنده يوني لاترالور وطبعا الراجل ده كان نفس سري الفترة بتاع انا شكيت على طول فيه دي في دي ما تقعدش بقى تلعب في رجله كتير لانك يومي يعني ايه انت ممكن تبقى انت السبب الامبوليزيشن طبعا تلعب في رجل الراجل لان الراجل ايه جاله بالمونر امبوليزم وانت بتفحص اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه بص؟ على طول دوبليكس اسكان على اللورليم على طول يعني حتى في لكاترة بيبقى ايه؟ بيبقى شديد في الحرص بتاعه حريص قوي قوي يعني راح مثلا شاف عياني انا أفطارت. افطارت شافه في البيت جدلا او شاف اي مكان فلاقي يوني لترى اللورليم بيديم وبعند راجل كبير و... وكانان في سريب البتاع دي شكلها دي في دي يروح نائل المريض على طول على الهوسبتل وساعات ان هو يقول لك يعني ممكن طب بس على الفا سكان او مش عاطه مصر للأشعل الا ماكن دي واعملي دوبليكس سكان النهاردة طلع في دي بي تي هنطلع على المستشفى وإيه كمان بقى ده مش عايز المريض ينزل على رجله ما يفعش يدوس على رجله وينزل بقى كده لا ولا حتى عايز يوضع على الكرسي ويشيلوه على... هو ممكن يوضع على الكرسي صراحة وتشال و... في الناس يقولونك لا لا لا لا ده قاعدة الكرسي دي وحشة لانك انت طول ما انت رجلك ديبندنت بيبقى فيه تحت هاي بيناس تراشر الهاي بيناس تراشر ده العلمك معناه ان الفين فيه ضغط عالي ده ممكن يعمل امبولايزيشن عشان كده يحبوا هم يخلوا الفين لو فيه جلطة يبقى له تراشر خلي رجله فلات يقول لك لا لا لا ده هنصف بالإزعاف بقص بقى بيعمل يعني الدربكة ويجيبوا النقالة ينيموا عليها وينزل في الإزعاف او بقى إذا كان فيه يعني إمكانية يعني ويودوه مركز أشعة او مستشفى هذا هو التصرف السليم هنا بس في بقى حاجة بتطلع انت خيبان بقى فيها اللي هو ايه يعني مش كل واحد يجي يقولك بقى ايه سمانة رجلي واجعاني او رجلي ورمة برضو ما تبقاش برضو واحد بيبقى عنده يعني بالخبرة هتقول لا دي شكلها ديفي دي انا بقولها هون وهعمل دوبليكس سكان وهتطلع كده ساعات ما تطلعش كده خلاص لكن ايه الديفرينشات اجنوز بقى تلاقي الراجل عنده ايه في رجله عند سمانة رجله كده سيلولايت عاملة وراه في رجل في واحد ساعات مثلا في حاجة مها عارف ايه رابتشور بلانتاريل فاكرين العضبة دي ولا فيه عضبة كده في الكاف ايريا كده وكان ليها لونج تندون اه ايوة والعضبة دي استعبت رابتشار في الجماعة تغكورة يعني اللي بيعبه كورة او اي حد بيعمل حركات رياضة كده مرة واحدة احصلها رابتشار وتعمل ألم في الكاف ايريا تخلي بالك وبعدين ايه مش ألم بس ده بيعمل ساعة سويلين وجنب رابتشار بلانتاريز اكتب كمان او تير في الجاثر كونيميس او تير يعني اكتب تير في الكافس مصر ما تير ده بيحصل من ايه بقى اللي هو بيسموه تمزق في العضلة يعني انتم انتم تاخدوا بالكم من الجماعة بيعملوا ايه لما الواحد بيتخذ تخبط خبطة في, في الرياضة الخبطة دي او, أو حصل يعني ايه اصابة فبيبقى خايز هو على ايه ان العضلة يكون حصل فيها قطع العضلة دي سعبت قطع كده ما ده تمزق تمزق يعني المصل فيبر اتقطع الحتة دي يحصل فيها إيه؟ دم هينزل دم بلط البلطة لما نزل في العضلة كتير بيحصل له بعد شوية ممكن يبعبار عن فايبرستيشو ويحصل وتلاقي الفيوتشر بالنسبة للعضلة دي يبوش عشان كده رياضين يعملوا ايه تلج بشكل رهيب على المكان عشان يعمل في هذا المكان فما حصلش نذيف جوه العضلة دي عباره عن حفة واتقطعت كده الحركة دي بقى انت لو ما عملش التلج ده اتفرج هيحصل في الزبون بقى فبص تلاقي الكف اريا رجله كلها بقت وارمة وبتنج اديمة وحاجة غريبة دي فمات تروماتيك اديمة وتلاقي اللي يشوف ايه ده ده زمن كل دي فيتيب الزب لا انا كنت بلعب وبعدين ما مش لازم يبقى ايه يبقى, يبقى لعب كره ممكن اي حد فيكم ينزل كده يلعب مره يمد رجله غلط كده وهو مش قوي قلت له الكف ماصل هوب تير وقعد يعمل تي تي سكان على الكف ماصل يقول لك في تير في العضرة كبير جدا وفي تجمع دموي وشغلانه بالbootstrapcdn لذلك انت على طول تحط رجله في الايه في التل برضه اوستيومايلايت ساعات البريفيرال نيوروباثي تعمل ايه؟ تعمل الالم في الكاف مصل برضو ايه كتب بقى برضو حاجة كومان قوي اللي هي استرين استرين في الكاف مصل يعني ايه استرين يعني العضلة مجهدة يعشان ما تجيش بقى واحده دك ايه اصفان سمانة رجلة توجعني ايه خبر دي في دي لا يعني مش اترجاتي بقى ممكن بريفر ان يروبا فيه. ممكن واحد يكون برضو كبير وتعبان وتلاقي الكاف مصل تتعب لما بتتعب قوي قوي بتبقى ساعات عايز بقى انضم بقى ايه <تصفيق> عايز كمادات ميه سخنه ساعتي وادي يجيبوا جل وارتاح تبقى والله الطبله عضله متبهدله عايزه تتريح يعني مش كل واحد عنده بقى تندر كف مفصل نجري بقى في الشوارع دوبلكس سكان يقول لك يا كابتن تعبيط الحاله مش منظرها كده ده بيقول لك هو كان بيلعب كوره امبارح وحصل طير وحطوا بتاع ثلج لا واضح ان دي من الترومه ايه اللي جاب الدي في تي هنا يعني برده لازم يبقى مخ يعني انا بس هي دي الحته آآ آآ في بقى اذر تايب اوف دي في تي الدي في تي مش من lower بس يا دكتور لا هو ما عندكش ديب فين اللي في لوور لينب لا عندنا ديب فينز في اماكن اخرى نمبر 1 بورتال فين بورتال فين البورتال فين سو بوز البورتال فين بتعمل البورتال هايبرتنشن اللي ثاني تعمل فيريسد وبالتالي تعمل اتايك رينال فين هناخدها في النفرولوجي خباكي دكتور رينال فين لما يحصل فيه ثرومبوز ده ممكن يخلي الجي تبقى كونجستد اند وتندر وعلم ان الحكايه دي كومن في الممبرنوس كولومرن فرايت وهنقولها بقى ان شاء الله في النفرولوجي ان شاء الله الانفيرو في ناكيفة ودي مهمة قوي قلطة فين في الانفيرو في ناكيفة وبروز بهسد مرض بهسد واعرف هذه المعلومة احنا خدنا بهسد ده في الرمض اه فأي مش عارفه هناخد بهسد تطلي في, في الرومتولوجي فبهسد بروزه ويكتب جنبه انه بيعمل سرومبو في بايت ده بيعمل ايه فرومبوفليبايت ف... و... ومش عارف ليه يحب الجلطه تبقى في الانفيرو في يعني دايما يجيبوا في الام سي كيو يجيب قالك كده دي ام سي كيو انفيرو فيناكيفا تحدث فيه وتلاقي حاطط اختيارات من ضمنها ب في الديزيز الانفيرو فيناكيفا الترومبوس بقى ممكن تعمل باي لاترال لوور ليج ديما احيانا الى اسايت كمان فيه بقى superior vina kebal thrombosis هنشطب على كلمة conistrict spherocarditis و media spinal mass عليهم خالص كده وكتب لي على الشمال causes of superior vina kebal obstruction causes of superior causes of superior finacabal obstruction نبلغ واحد constrictive pericarditis زي احنا نشوف ان شاء الله ان ال pericardian بيحيب superior finacabal فاذا حدث constrictive pericarditis fibrosis هتضغط على superior finacabal اثنين mediastinal mask اللي هو ايه mediastinal syndrom واحد عنده mediastinal syndrom يروح ضغط على ايه؟ على السوبيلور فيناكيفل تلاتة بقى اللي هي معانا هنا سوبيلور فيناكيفل سرومبوزيز طيب يشوف بقى السوبيلور فيناكيفل سرومبوزيز بقى اللي مكتوبة هوريدي عندها حي... هيبقى مانيفيستي دي على المريض فيشيا الإديمة وجنب فيشيا الإديمة اكتب سريفرال سيانوزيز في الطن بريفرال سيانوزيس في الطنج ولو نتذكر قلنا البريفرال سيانوزيس اللي بتظهر في يا شباب هي الوحيدة في السوبيلو في ناكيفا لأبو سراكشن لأن اللي عنده سوبيلو في ناكيفا بيحصله في ناكيفا في الأفر بارت كده بتاع الجسم ده كله بما فيه الفيس الهدو ناك والطنج طنج هنا الزراق نتيجه فينا استاجنيشن طنج هنا الزراق نتيجه ايه فينا استاجنيشن ونا عليه الساينوز هنا تعتبر ريفرنص ساينوز لكن الساينوز بقى السنترال دي قصص ثانيه بقى دي قصص ثانيه كونجنيتال ساينوديك كارب وبتاع ايه كمان يا دكتور كونجيستيد نان فالسيتينج نجفين يعني دي حاجات احنا ايلمها على السوبيلوفيناكيفل أبوستراكشن عموما واخيرا في واحد بقى يجيله ايه دي فيناس رومبوزيز في, فينا في الأجزيلاري فين فتلاقي الراجل دراعه ده كله يورم يبقى دي كده يبقى اول فكرة ليه لانه هو انتو السنة الجاي عندكو في الجراحة شطر الدي في دي كويس فااااااااااااااااااااااا ممكن كانوا بيجيبوا زمان الأسئلة يقولك ايه discuss dvt فتلاقي كل الطلبة بيكتبوا dvt اللي هي lower limb طب يا ابني هوا مفيش deep vein الى في lower limb مفيه portal vein وانفيريوب ناكيبة وصوفيريوب ناكيبة انت طب هينت عنهم ولو ايه بسيط موضوعنا الرئيسي بقى pulmonary embolism وده موضوع مهم وكله problems كله problems نعم ما يخلاش اولا ايه اللي يجيب لي انا يا شباب اللمونري امبوليز لا اما عندي دي بي في رجلي او لا اما جالي انفكتيف اندوكاردايت وعملت لي ثرومبوز في رايت سايد اوف ذا هارت يعني لو جالي اندوكاردايت وعملت لي في رايت سايد اوف ذا هارت طب ما هتروح فين من الرايت سايد هتروح داخله في البلمونري يبقى بلمونري امبوليز في بقى ان شاء الله هتغفف العظم فات إمبوليزم لما راحب يتكسر ممكن يطلع بقى فات من البون مارو والحاجات دي وبقى فيه بلد فيسل مقطوع قصص بقى تغضوها في الحظام ما فات إمبوليزم فيه إير إمبوليزم فيه أمنيوتيك فليود إمبوليزم أثناء الليبر حاجات بتبقى وحشة جدا نتكلم بقى عن كلينيكال بيكتشور أول حسب مقاس الإمبوليزم قد إيه وقافرت قد إيه يباني البرزينتيشن فبص معي عرسمة دي كده أهل بص يا دكتور ده رايت ترانك يعني طبع طبعا ده إكزامبل وده فلمونري أرتريول فالأرتريول هنا إيه مثلا يعني معلش كده واحد اثنين تلاف اربعة خمسة يعني مثلا فانا عندي فريجلي ديفيتين بس أنا إيه مش حاسس بيها خلاص فطرة ما قلت مش حاسس بيها اقول اني بيها على الشبال ونرجع ايه حسن هنمسى تقول ايه ان دي بي تي مي بي سايلنت يعني انا ممكن اقول يا الشباب انتوا بتلاقي احنا سعب نلاقي واحد كده زي العفريج كليه ما راح ده روح ميته كليه راح عمل كده متمن ايه احد الاسباب سايلنت دي بي تي تلبون رئيبوليس ايه دكتور فهو هنا الراجل ده عنده ايه بقى دكتور؟ أنا عندي بقى DVT في رجلة ايه بس انا ما عرفش فراح اتبعته النهاردة إيمبوليزم صغيرة قوي هنفترض إن إيمبوليزم دي يعني كده اللي هي دي وبعد ثلاث ايام كده راح اتبعته كمان واحدة اللي هي دي ففي اتنين بلموناري أرتريولز تقافلوا كنبالا ماذا يحدث في باقي البلموناري أرتريولز المونري هايبر تنشن يبقى الدم بدل ما يخش الخنته هيخش على 3 يبقى هنا حصل هنا ايه حاجه اسمها برونبو امبوليك المونري هايبر يبقى انا لو انا عندي سايلنت دي في تي انا ما اعرفش وكل بقى شويه شاورب امبولاي بص بقى في كانسه مونري ارتريول صغير في مثلا 500 اتقفل منهم متين ولا مية على مر الأيام الطويلة فأصبح عندي في بيتنش فالموناري في فالموناري هايبرتينشن يسمى سولومبو إمبوليك فالموناري هايبرتينشن شوفت بقى العملية أزاي كده هو معين في مشكلة بقى عويصة السمول إمبولاي الصغيرة دي كده ممكن تبقى أساسا أسيمتوماتيكي يعني أنا رجلي فيها دي في تي وأنا ما أعرفش فالعمالة تبعت شاورز لللونج وانا ما اعرفش ما عنيش اعراض يعني الاعراض تبقى عاملة ازاي يعني اذا واحد عنده دي بي تي في رجله فانا راح تضرب إيه, ايه امبولاي كده في الاتشيست بالوقتي المريض يوقف يقح يقح شوية كده وخلاص يعني يقولك ايه مش اعرف كده مش اعرف نفس النهاردة كده مش بيستريح مش اعرف كده عندي زي بسكمفرد كده في سبري اي كلام فم حادش هياخد باشي وتمر يبقى العين عنده ايه؟ بلمونري هايبرتينشن طب ايه النهايه؟ رايت سايدد هارت فيلر. حلو الكلام؟ اكتب المساله اللي جايه. المساله اللي جايه. المساله بتقول بيشنت ويف باست هستوري اوف دي في دي. طب اكتب ده فين في الاخر بعد ما يعرض المساله يقول على فكره المريض جاله دي من حوالي 10 سنين. بس في الاخر يعني دي مدتهي patient with fast history of dvd presented presented by presented by bilateral lower limb edema, bilateral lower limb edema enlarged tender liver congested neck vein يعني عنده هو ايه؟ رائد ساتفيرير لوكال ايجزامينيشن بيّن ايه اولاد بلموناري هايبرتنشن عنده ايه؟ بل هايبرتنشن ايه بس ايه اللي جاب البلموناري هايبرتنشن لل دي في تي بيتهالي المسألة كده بانت هو كان عنده دي في تي وشاور ثرومبو يمبوليك فيموية أفرتانشن رأي تاد فاليور في واحد راجل جديد قوي احكي للكو السطر مقطبه كله حكايات حكايات كله فواحد جاي لنا دخال الساعة كامل جالنا في المستاشفى ساعة 2 بالليل 2 بالليل مش تكي من ايه لورلين بيديمة راجل كده محترم الرجل شيك كده وكانت عيما بقى مستشفى عن شامس طهرسوسي دي لسه لانك لان بقى يا خال يا عم انت يعني جاي عشان دور لين بيديمة ده اللي تعبت اه والله يا دكتور هذا ده هو مش مش من حاجة تاني طب ايه اللي جابك والله يا دكتور الموضوع ده بقى له معدت اسبوع وانا بقيت هاجي من كام يوم بس النهاردة كده وانا نان في السرير كده الشيطان لقيت في دماغي كده وحاسيت ان انا همول مش عارف لي ايه فأقول لمراته إيه لأ قوم أنا إلى المستشفى حالا بس كده على أقول كراس عاد روح ديك أنا هموت إيه ده طب وعدين والورم دي روح ندل إيه جاي لك السجر على حاجة هايفة خايف فنخلنا كونجسد نيك فين لورلين بإيدي وبعدين اللي هنا فيه عنده بالموناري هايبرتنشن هنا بالموناري أريا أعلى من الأورتك شوية فهيخش في المستشفى تاني يوم يعمل ايه ايكو الايكو بيعرف كل حاجه ده على فكرة في بلموناري هايبرتينشن وفي رايت سايد فيليير بس البلموناري هايبرتينشن مجهول الهويه مش عارفين سببه ايه لان اسباب البلموناري هايبرتينشن كثيره جدا من ضمنها سبب ترومبو امبوليك في الراجل بقى وهو بيقول تاني يوم الهستوري ان فول ديتيل فبيقول كلام لذيذ بيقول لك ايه أنا يا دكتور بس كان في حاجه عايز اقول لكم عليها مش يمكن تفيدكم من حوالي من مدة طويلة مش عاب بقى 15 سنة ولا هو كان مسافر برا أنا كنت أقس هو كان مهندس كده وراجل خاهم كل حاجة كان راجل مخ كده حلو فهو كان مسافر بقى برا في ألمانيا ومش عاب بيعمل ايه هناك وبتاع. فبيقول لنا ايه بقى وبعين جالي جلطة انا فاكر في الوريد اللي اجور في السفلي أنا فاكر ان المعقوله دي خدت مريزان ومش مريزان بس انا خفيت الموضوع ده خلص وانتهى اه شوف بقى يبقى انت الجلطه دي بعد الشاور عملت لك بالمنر هايبرتنشن وقعدت على كده سنين طويلة يبقى بالمنر هايبرتنشن الشهر ده بقى رايت سايد اوف ذا هارت بعيد وبعيد رايت سايد اوف ذا كانه لما تيجي في البروبلم المفروض انا على طول ابدا في حته الموضوع نخش بقى على بالونري امبوليم حجمها حجمها كبير شوية ميديم سايز شايف الارترول مختار بص دكتور اهو هنفترض بقى ان ده يعني امبوليم كبيره شوية فراحة أسلال الأرتريول ده وصفة حصل لي إيه بقى؟ هيحصل أي لي بلمونري إيه؟ انفاربشان العملية هنا بقى انفاربشان فيه سؤال مهم انت بقى إيه مفروض ما تيجي تقول لي إيه ده؟ يعني لما أرتري كبير شوية يتقفل يحصل بلمونري إيه انفاربشان أقول لك آه انت مفروض تقول لي بس مش مفروض يا سنة لأن اللونج اللي هيها دي من الاكسجين في المربع مكتوب خدنا الكلام ده في ثالثه كانوا يقولوا لنا اذا اللنج دي يا ابني دي اللنج هي اللي بتودي اللي بيجيب الاكسجين يا اخواننا فبيجي لها اكسجين من البلموناري سيركيليشن وبيجي لها اكسجين من البرونكيال سيركيليشن برونكيال دي سيستمي والبلموناري دي ايه البلموناري وبيجي لها اوكسجين دايريك من الالفيولاي الهوى اللي في الالفيولاي ده اهو بيديفيوك الالفلرول والانترستيشيا يعني, يعني الاوكسجين جاي لي يعني ميت فول هنا مين يتقفل تلمونري ارتريول طب ما فيه برونك يعني وفيه اوكسجين في الالفيولاي ليه حصل انفرقشن علشان كده هلقولنا ايه دمان قالك إذا كانت الإمبولاي ميديم وقفرت أرتريول كبير يحدث في اللونج في حانة واحدة إذا كانت اللونج يعني اللونج مريضة دي زيف مش لونج سليمة يعني واحد عنده في أوبيدير واحد عنده بالمونر في, في حاجة في خلل في اللونج نفسه لكن إنت نهاردة لو نورمال بيرسون ولأفضل الله حاطة على فكرة في ناس بصت ليه بصت ليه دي بي تيه هو مع رش ورح حصلوا كده واحدة إيمبوليزم زي ديه ولا حدث بحاجة والموضوع انتهى ومفيش مشاكل لأ في واحد بقى هجيله بالموناري انفاركشن لأن اللونج بتاعته مش لذيذة قوي طب لو جالي بالموناري انفاركشن يوم يحصل فوق الانفاركشن إيه بقى يا دكتور ايوة بلوريزين بلوريزين فالراجل بقى يبتدي بص بقى يحصلوا إيه بقى يا دنيه بس او اريح اللي انا بقوله ده شرح مين شبه مرض ايه انا قلت الحته دي وتبقى الراجل احصابه ايه بقى دنيه وهيكح وهيجي له وهيبقى عنده عشان ده هنا فيه تيشو دامج لوجري فيبر يبقى انا تخن وعندي نهجان وعندي بلوريدي وعمال بكح عشان في تيشو دامج يلا كمان غششتك التوتال اكسيت كاونت ع الهيميكو ده deixa ver كده مش مين اللي بيلقى الالمنيا الالمنيا خلي بالك مهم جدا اكتب يا بابا كام ده على الشمال ويز مريض عنده بيشنت ويز دفنيه كف دفنيه بص. فلوريدي فيفر بس هتبقى لو جريد يعني معلش خلينا نبقى شينه مش كدابين يعني السينيمونيا تضرب لي 40 بتاعها بس مش كل النيمونيا ما في تيبيكال في نيمونيا بتاكل بتبقى عيان بياخد ايه العيان في احيان لديه اول ما يدخل يروح ياخد ايه انتيبايرتيك في فيرين لحكم بيه مهم يعني دي برضه وليكم فيتوز ده, ده ايه بقى فاهم ازاي فانت هنا او نمونيا او ايه نمونيا اكتب يا جميل مانجمنت شرطه ازاي انا مش عارف بقى هو مين فيهم دلوقتي عارف حد يعمل لي الشغل انا باوقف في المستشفى كده كده دي ديمونيا دي ولا الالفي ولا البالمونري انفاركشن ده عيد ولا انا عارف فكتريك بتاعت تبان بتاعت ما تبص ممكن يبقى نمونيا ما يبانش اوباستي ممكن يبقى فيه بالمونري انفاركشن والبتاعه دي تبان وغو كثيره في حته نمونيا اهي هنا في العلاج تكتب هياخد انتي بايوتيك نمونيا علاج للبرمونري امبوليز اللي هي ايه انتيكوجولانت اذ لونج ااز نو كونترينديكيشن فيت التطرب انتل الانفيجيشن تبقى يبقى هدي انتي هدي ايه انتي تمام عشان النيمونيا لو هي نيمونيا وهدي انتي كواجلانت اذ لونج ااز نو مفيش كونتر انديكيشن ده عادي يعني كويس وتمام انت بقى الايه باقي الانتيجيشن فالدكتور يقول لك ايه والله هو جالي امبارح بليل في المستشفى فانا انا شخصت له نمونيا بس مش عارف ليه حاسس ان هو ممكن يكون في بلمونري امبولزم او انفاركشن فانا عموما حطوا على انتيكوجولانت لا ضرر ولا ضرسه مفيش كونتر انديكيشن وهتشوف بقى باقي الانتيجيشن هو مفيش ضرر احنا بيحصل كده في جدا يقول لك برافو يا الراجل بقى اللي هو يمر عليك اللي بقى يحبك بقى احلى حاجة بقى من بطول صغير كده وفي مستث كبير بقى حابب الواد ياخذ معا بقى في الشغل بتاعه كله ويشربك الصرع بقى تبقى انت تبقى باليا بس تبقى انت لصة بعد كده مو ده هيبوت وانت تبقى على طول على ده طب نعمل الاستجيش الاكس لا ده اكتب الـ x لا يعتمد عليها ايه ده كل ارض ليه بقى؟ ممكن تبقى نوره منك. وممكن يبقى المنظر العجيب ده يعني ايه بقى البتاعني؟ عمرنا انا شوفنا بالمولر يمبوليزمي هابني بان فيها حاجة من دي ده ما يعني هابني بنقول فعين في برضه حاجة يقعد يقول لك ايه بقى؟ يقعد يقول لك كلام حدي يقول لك ايه؟ يقول لك اللي فيها يمبوليزم ما بقصة دكتور لو ده أراتريول انت عارف انت الفاسكولار ماركين في اللونجي بتبقى ايه في, في اللونجي بان كده حاجات ضيضة كده زى التعابين كده فيه يقولك ايه الحتة دي ما فيهاش بلمونري فاسكولار ماركين فيها أولوجيميا فين يا بابا بات في احنا ما بنشوفهاش وده التنان بقى لما كانت الاكس ري بقى هيه اللي حلتهم يقضي برق بقى في الاكس ري بقى ها تقام ازاي؟ طيب البتاع ده البلمونالي براشر كده عالي شوية برضو أي بلمونالي بوليزم هتعلي بلمونالي براشر شوية فهسعب تعمل إيه بقى؟ يروح عاملك بيلاتيشن في البلمونالي ترانك شوية ده برضو كل ده كلام على ان راسنا بس أعرف أنه غريباً هتبع نورنا إيه كمان؟ إحنا قولنا البلورا بتلتهب البلوريزي ده ممكن يعمل بلوري فيوشن يعني حتى البلمونالي فيوشن بتعمل بلوريزي بلوري فيوشن بالنيومونيا بتاع من يعني بصراحه عشان كده في ناس يقول لك ده جالي امبارح عنده نيومونيا كانت حاله نيومونيا يا دكتور امبارح وكده الراجل عمال ينهك بقى كده نقول نايب انه هو حاسس ان مش مظبوطه وراجل بقى الثاني بفاكر في ضماره رئته ووداك في مكان مكان مفيش فيه ضغط ازاي فاهم ايه اللي حاصل هو يا دكتور هبن جالي نيومونيا وانا اديت له كذا وكذا وكذا, وكذا هو صدم ديس كده مات مرة دي بلمونة إمبوليز ميات ميات ميات دي كان بلمونة إمبوليز الثاني بقى الوضع النصح الثاني إيه؟ لما نديت له أنت يقعب بالأم عشان قلت شاكك مات خلاص أنت عملت صح انت صح مات مات أنا أحوش عبد الرئيب ازاي؟ ما بكريمك ليه؟ عشان نتليه حاجة مهة أخطاء المهنة ما ده خطأ المهني بس الخطأ المهني ما تخافش معلوش إعقاب عندنا يعني مفيش اعقاب لك معلش ده الصدق اكدار برد. لكن في حتة تانية لأ هو في ميش فيه اعقاب بيبقى فيه مشكلة هيحصل حاجات ادارية واعقاب وبعض الدول هتدفع دية انت اخطأت وانت السبب في الموضوع ده هيدفع جمانة دية غالية يعني مش عادي كم جمل <تصفيق> <تصفيق> اتوس كمان ما اتجملت ايه انت كله من ايه المهم طبعا بقى التوتال التوتال ليكوسايت خلي بالك التوتال ليكوسايت بيبقى في ليكو سايتوز حط برضه علب مع الليكو تايتوز جنبها كده اللي هو حط كمان هايبوكسيا ممكن يباني في اللاب ايبوكسي اوكسوجين بيقل شوية سيب الاسي جي بقى لوقتها بص يا دكتور انا كده حتى الان صراحة فين التشخيص عايز اعمل حاجة تقول لي ايه الحكاية دي يبقى هادم اعمل لانج سكان لانج ايه سكان خليبان كاولاد هو الاسكان ان احنا خدناه قبل كده كنا تندي لحقنا وانترابينة ويروح للأورجان ترينكما وتيجي الجامع كاميرا تشوف الحكاية ايه اللونج بقى لها حاجتين ممكن ادخل المادة المشاعة عن طريق الvinculation عن طريق الانهاليشن وممكن ادخل المادة المشاعة انترا بينا فانا لو دخلت المادة المشاعة انترا بينا هتسميه perfusion scan يبقى يعني ايه perfusion scan ان انا هديها انترابينة فاللانج هتاخد المادة المشعة ايه اولاد عن طريق البلانج بص بقى دكتور فانا هفترض دلوقتي ان الراجل ده عنده اهو الحتة دي فيها ايه انفارقش فهوما بيقولوا ايه في العلم الحتة اللي فيها انفارقشا دي اكيد المادة المشعة مش هتوصلها نبدئ الحقنه انترافينا فهتوصل لحد الرايت ايتريام رايت فينغر وتخش الداي هنا هيجي لك فيه في اريا في اللنج محدده فيها بريفوجن ديفكت دي الاريا دي البلموناري امبوليز بس في تاكيد للمعلومه دي واصل يا دكتور قالوا لنا حاجه غريبه قوي في الباثولوجي قال لك في بدايات البلموناري امبوليز او بدايات البلموناري انفاركشن بتبقى الالفيولاي الالفيولاي والاير سبيسز ستيل بيتر يعني الهوا ممكن يروح في هذا المكان انا النهارده جايب البلمري امبوليزم دلوقتي بصوا ده ايه بلمري امبوليزم دلوقتي فايه اللي حصل في قط اوف بلاد فلو في الحته دي يبقى ما بس مازال الاير يقدر يوصل هنا فتروح انت في نفس الستيشن راح اجيب له غاز مشع زينون فينون كده ويحط عليه ماده مشعه والمريض يني هيل فيلاقوا الماده وصلت للمكان بالفينتيليشن تيجي يقول لك ايه يبقى البلمونري امبوليزم اللي فيها بريفيوجن ولكن الفينتيليشن ما زال نورمال طب ليه بيقولوا كده بقى هاتيك مثلا فرضنا انا انا هو يا عم وانا عندي سنتين جالي نيمونيا انا معرفش النيمونيا دي ثابتلي بلمونري فيبروز الحتة دي عندي بقى تاريها ايه بلمونري فيبروز من وانا عندي ايه بنا صغير فالحتة دي فيها بلمونري فيبروز بقى كله فيبرستيشو لا هتروح مادة مشعة بالبرفيوجن ولا هتروح بالفينتليشن فييجي يقولك ايه في منطقة في الرئة ما فهاش perfusion ولا ventilation دي Fibrosis بقى اللي موجودة في المربع اللي تحت يبقى انت هنا لازم تعمل perfusion scan وventilation scan ايه الوضع في pulmonary infarction انه هيدا فيه perfusion effect بس لسه مازالت الالفيولاي والفرنكما صحية وبيتنت وكله تمام فالهو بيروح برضا طبعا بعد فترة ما تلاقي الدنيا دي كلها في بوض بقى أنا بتكلم في الانرجم فيه perfusion defect بس مفيش penetration defect الاتنين موجودين هيولا تلاقي دي old infarction تلاقي بسؤالي long scan بتعامل في ايه ثم تربع ساعة روح الراجل حقنين البتاعة مفيش تلسع وفتطور ولكن فيه perfusion defect أنا في مادة تطلع أمبوليزم على فكرة هات يفني الغاز الراجل يشم قولها جاي المتصوره تاني قولها تشاف الغاز المشاع دخل في المنطقة دي دي برمانوري انفاركش دي هنا في برمانوري انفاركش خلط على طول مهم قوي حاجة زي كده يعني فيه ولد دكتور صغير شاب صغير الوقت أنا يعني هو, هو شجاب دكتور في الإثمعالية فطبعا الإثمعالية برضو يعني يعني هي بلد جميلة وكل حاجة بتت مش إكوزة قوي بالأجهزة برضو ذهو الكائرة خالص يعني فهو الوقت شخص حالة كلموناري إمبوليزم كده كليني كان قاعد ياخد الهيستري والداد قالك انت شكلك كده مش عاد فنحس انت كلموناري إمبوليزم مش لاقي سبب للدسكن اللي عنده للنهاجان أو الكحة أو أو أو وشفت عمل كل حاجة ما فيش فقاله بص انت تنزل مصر وتروح سنتر الفولان مش عاد أوفا سكان ولا معرف مين سكان كده هو وقال له اعمل لي ل من اللنج طبعا الراجل بقى لما نزل مصر راح جاي في المستشفى بتاع القسطره ولا ايه فالممرض جاي ايه جاب الريبورت وبيقول ايه بوثوماتوب فينتيليشن ات كان في الحته دي نورمال بيرفيوجن ات وحش وايه بقى ده قال ايه في كذا منطقه بالمنظر ده يبقى الراجل ده عنده شاورز اوف بالمونري امبلاي ولا دي حاله وبعدين التفت دي ايرجنت جدا على طول مانج بقى وابدأ بالأنبيك وآجولان عشان الراجل ده لو جاله كمان شاور, شاور في الأخر هيفطط بقى مش بقى فيه لانج بقى بقى بقى فدي حاجة مهمة طب البلموناري أنجيوجرا فيما أنا ممكن أعمله بس بس في انفيزيب بص هخش منين بقى هخش بأسطرة فيمورال من تحت ودكك الأسطرة في الفيمورال فين واطلع بقى انفيروفيناكيما ورايت إيتريام ورايت زينتريكل واخش بالطرف البلموني رحان الضايع حت برضه موضوع جامد احنا نعمل لانج بكام في دقيقه في كمان موضه بقى طلعت بيعمل دي حاجه اسمها مات تي تي ان هو ايه بقى يده الضايع في الوريد ضايع بقى تبقه يعني انتوا بينا الضايع هتروح فين هنخش هنا برضه الضايع يروح جايب بالتي تي يروح مطور يقول لك اه هنا يقول بنعرف بلا بس اسهل حاجة يا اخي المهمكس كانت جميلة جدا مش هاربو فول ولا فيها اي مشكلة ان شاء الله اه دي بتاع الموضوع في بقى مثل كلمونري ايموليزم اكتب عليها دي ضربة قضية انا كده موت تاريخ موت يا بصر بصر بصر ده مين؟ فالمونري ترانب ده رايت فينتر وده ايه؟ مين؟ فالمونري ترانب ودي اللفت فالمونري ورايت فالمونري يعني مين؟ فالمونري ترانب وبعدين 2 برانشه برانشه لكل رئة فجت لي ايمبوليزم راح تسده 1 مل 2 دول يعني سده 50% ياه. طبعا ده ايه اللي حصل هنا بقى؟ بص يا دول دي اسمان ماتف ايمبوليزم قول لي بقى ايه المشكله افتكر يا دكتور خليك معايا كده عايزك بس تفكر معايا تفتكر ان الامبوليزم دي لما سدت الاريتريول الكبير ده بتاع اللنج الشمال مات اللنج الشمال يعني ماتت ما ماتتش يا ابني ما ماتتش ما في برونكي لفط وفي وفي دم في الايه وفي توري اوكسجين في الالفيولايد مش اصلا بص لو في لنج ماتت مات موت ما في لنج الثانيه يا ابني المشكله مش كده بص المشكلة إيه؟ نصة circulation تسد يالا يعني بص الوقت نصة البلاث الريفيوشي اللي رايح لللنج وقف يعني واقف وصاب مين؟ right ventricle right ventricle الغالبان تابني إداره حضر وقت إيه بتاع الوقت دي؟ إيجي right ventricle مش عارف تصر يبقى نص الدم مش هيروح لللنج يبقى الدم اللي راجع من اللنج للليفتة هارت قل إلى النص يبقى الليفت فينتريكل الفيلنج هيقل للنص يبقى كارديك قبود قل للنص انا ترميت في الارض خلال تنكو وإيه شوك ازاي؟ اشت حاجة تانية الرايت فينتريكل الرايت فالفيل يا ريباش العيان بتبهل طب مين يقولي كده سرعة؟ لو انا قفشت واحد كده وحثت ان هو الحكاية دي يعني اعمل ايه بسرعة عشان انقذه؟ ايوه كروم بوليتيك ثرافي بس كله دهوشه يعني بس بينقولك ما اخبيش عليك ب وظيفت البالونري ميتابوليزم مش بالسهوله اللي انت متخيلها معظم العيانين بييجوا بقى اللي هما ميتد تقريبا بيبقى خلطان يعني بيخلط بخلطات خالص يعني ايه بقى لو ربنا يعني اكرم لكن الانفاركشن مايوكارديه بتبقى مفكوكه قوي العيان شكله يعني يعني ليش أنا ممكن يجي لشاب عنده عشرين سنة عنده المنظر ده دكتر طبعا أنا عبال ما أنا أفكر لدي حاجة برضه مشكلة لكن الانفرشة مفقوسة والقلب قدامه ست ساعات عبال ما تبقى انفرش يعني بانا قدامي حيز من الزمن الرجل ده ما قداموهش ده خلاف بقى ضغطه ثمانين على ثنتين سبعين على عشرين يا طرح هيكمل وهيقول ولا هيموس في الطريق إذا هنا اه منتهية لأ لأ فيه واحد يدين بقى بص عارف ده ده بيموت ازاي بص كده يشهق بس مش كل واحد شهق يبقى كده يعني يتلاقي بص يبقى زي ليه وروحين ما يتعافل هو يقول شهق وروح باية كده لأ فيه واحد بص بقى بص الليمبوليزم جاد فين بقى عنده جلطة قد كده كده بص راحت فين بص بص ده مش هلح يشهد انه هو بس يضوبك كده والس ليه روح يعني مفيش مفيش تايم انه هو حتى يشهد طبعا ده يعني بيبقى يعني حاجة طبعا بص تعطى راية بنتك انها بيحصله ايه نديد تبقى حاجة يعني زي كاردك ارست هنا يعني بص راية بنتك يبص اصلا راية بص يجي انقبض اه ايه جمال ايه ده اه ده توقف رايد هذا النوع من الواع القردك عشان لكي مخف قلمانا ينبوليت ده قردك قرد مش هيعدي إلا بسهم وليبه حقيقة ده إيه ده إيه ده إيه ده ده خلاص ده ماد. ده ماد. ده اللي ممكن ممكن يعني, يعني يعدي لو والظروف يعني تمحت فالراجل ده رأى مكتوب عندك بيجيله إيه انجاينانتين ببض القلم هنا إيه قال ده بلوريدي الألم ده ايه؟ الألم ده ايه؟ الألم ده ايه؟ الألم ده ايه؟, ايه؟ أنا أجيلكم أجيلكم دكتور الألم ده ايه؟ بلوريدي هنا باببص يا دكتور الرجل ده ببص بيها دكتور نص الدم والحلال لنك مراحش بايبوكسي عارفوا هيبوكسي عارف هتعمل ايه؟ منجايم البين بص الدم اللي رايح للبانج ما راحش شوك يعني لو كاردي اك كده وفي حاجه ثانيه بص يا دكتور كيوت تايتشن في المين بلمونري ترانك المين بلمونري ترانك بقى هنا دايريتد خالص من بريشر اللي قدامه المين بلمونري ترانك عامل زي الاورته يا اولاد حوالين منه نيرف وفايبر بيعمل شيست بين عشان كده يجي ايه هو الماسيف بلمونري امبوليزم بيعمل شيست بين ليه يا يقول له ايه كلوريد دي يقول له الراجل كلوريد دي يا ابني دي هنا موضوع تاني هنا في هايبوكسيا في لوكارديك اوتبوت ده بيعمل انجاينمنت بين في اكيوت دايليتيشن للمين بالمونري ترانك طبعا بقى الراجل في الاخر يعني ايه بقى هايبوكسيا وتشنود وشوك وراديك فيلير ويعني ده بقى لو اتلحق يبقى يعني معجزه يعني. ما بيكريحاش برضو مش عارف ليه ما شوفماش حد ماتف بالمولوري البوليزم كده وقام يعني إيه بقى لو منطقة ستربته قيز له رول هنا ولو رول في ستربرا الانفاركش وأي انفاركش بس هو الانتخدام بتاعه اللي هو فعلا ثابت نحن الكوروناري طيب اللي الكوروناري تشخيصه بيبقى يعني في انزمات بسرعة وإي سي جي والعيان معروف ده ريسك فاكتور عنده ريتراستير مروق بيطلع سريتوكاينيز يعني بيخلص نيجي بقى نشوف العلاج اول حاجة ترافيلاكسي ده علاج الدي فيدي والبرمانور يمبوليزم يعني ترافيلاكسي يعني ايه بقى العينين اللي هما بيعملوا عمليات جراحية وعمليات جراحية تافيك سيرجي البلوكسيرجري دي أولاد العيان يعمل عملية ليه لدى في السيرير مش عابش تحرط دي في تي ايه هي البلوكسيرجري اللي هما من المشهورين في الطب الهيستريكتومي بندول الستات اللي هما بيشيلوا الرحم اثنين البروستاتيكتومي للرجال والهيب جوينت ريكليسمنت او اللي عارفين اللي هي الهيب جوينت سيرجري في, في, في الستات ورجالها على البالك فطبعاً طبعا طب انا هعمل ايه بقى اكتب انا هعمل ايه في الحكايه دي تكتب هدي ايه بقى انا هدي ايه, إيه؟, هدي إيه بص افتر اوبريشن بعد العمليه بص بعد العمليه على طول بعد ما العين يبقى اوبريتيد ويخرج من العمليه وبينكم فين البيشنتس تيبل نو no بليدنج خلاص يعني الجراح خرج خلص عملية اتطمن على المريض بتاعه دائما الجراح كده بعد ما, ما يخلص العملية يروح اللي... المريض طالع على ايه خلف وهو عنده بقى ديبس عملية 2-3 بقى خلص بيبقى تحت يعني بالعشر ساعات فالوح طالع بقى كده يقولك ايه هو مخلص شوية فالوح طالع يتطمن على عينين هما كويسين اكتبي كويس هايتا ساين كويس مفيش بليدنج بتاع يبدا يعمل ايه بقى يروح 20 mg 20 mg بلو مولاكولار ويت هيفرين 20 ميلي كل 12 ساعة دي اسمها بروفي لاكتك دوس فهيجي واحد بقى فيكو يقول لي يروح جاي بقى يقولك ايه اصلا امام تعتامل هستريكتوني وكده فانا بس عايز اتطمن ان هم بس خرجت كويسة وان هي بدأت الكليكسان لا حسنا انا بخاف من دي بصراحة تنفضل ايه بلك ما تخافش يا دكتور احنا نبدي الكليكسان بس شوية بس كنا عليه ما تخافش صار مش هطلع من هنا يجيلي جلطة من هنا يعني لا ده جلطة دي عزالة كمان يومين تلاتة يعني عشان تحفظ تحنا بس نطمئن ال من الهيموستيزز ما فيش مشاكل وفيش دم بينزل من هنا ولا حاجة ونبدأ الكليكسان وعلى فكرة لو الموليكولار ويت هيبارين بهذه الجرعة ان شاء الله يعني لا يسبب النزيف يعني دي جرعة بروفيلاجتك ولا تسبب نزيف مطلقا لهم لك لو ده خلينا يعني مبصين جدا جدا جدا من الحدة دي بس دي الكلام ده بري امبورد بعد كده بقى إيرلي لازم المريض يقوم من العملية بسيدي يتحرك بسرعة يعني خلي بالك والجراح هنا بيبقى المريض همه يعني المريض بيهم الجراح كإنسان طبعا في المقام الأول في المقام التاني الجراح يهمه سمعته يهمه نتائجه دي مهمة جدا انا عملت النهاردة عمليتين ثلاثة عادي اشوف العينين بتروي عبرهم ايه لان الناس كلها شايفة اللي انا عملته ده بعد ايجي لعان يموت من بالمونا الانجوليزم يبقى, يبقى ماتنا حاجة هايفة لان زي ما ماتش من مرض نفسه فتلاقي الجراحك ليه بقى ايه النايب بتاعه بقى مين واحد زي الكتك كمان سنتين كده ولا ثلاثة حبيبي العينين اللي أنا عملت له من دول ما أه أنا هاجي كده صاعة 11 بالليل عايزة ليهم كلهم بيتمشولي كده في الطرقة بتاعت المستشفى أطلع ليهم كلهم بيتمشولي فاهم؟ لما لقتهمش بيتمشوا انت حرف كده على طول بص الكلام بيبقى كده عشان انت بعرف انت بتبقى بص أوسخ من الجيش عشان انت بعرف لان عارف ده ايه؟ واحد بيعلمك صمعة عارف يعني بيعلمك صمعة؟ لا يقدر بمال هذا الكلام لا يا باشة بص يا اطلع هاتلي فندوتش حاضر يا باشا هاتلي عادي ده الوسط بتاعي كلنا جه عملنا كده يعني ممكن أي حاجه هو يعوزها نعملها له بس ايه ده بيعلمني فالمهم الراجل روح جايب الليل يا على المستشفى انت تلاقي بقى العيانين عاملين ازاي في المستشفى دي مرداش والبرايفت لا العيان لابسه جلابيه قوم بص بص الجلابيه العمليات ده ايه ولا البتاع ده طلع عليها دم كده تلاقي ايه وفي مركب افطره دي ماسكه البولف كده ليه ماشى عملية كده طب هو يعني زنب التمشيه هو بيتفسح ده أردر لو ما عملش كده يا دكتور دي في تي بلمانر يمبوليزم هيموت ما بياخد كليكسان ولو خاني بالك خاني ده مهمة جدا على فكرة القرنستوكول أوف مورتاليتي في أقصان الجراحة بلمانر يمبوليزم بوست اوبراتير مشاكة تلاقي راجل ايه بيخيه تاني مصوف حالو بيصمن ان فيش حد ايه طرعه اه ما ليه عطي لي سمعة وصلحنا كمان اعطينا عيب منايل يا دوب احنا واشيين مع بعض قوي كمان بنوض نبص البعض اه اذا تشوفت اخينا العين بتاعه ضايد انبارح تخيل <تصفيق> <تصفيق> فرهان في ايه التاني رد يقول له ايه هو مات من تلمانا ينبوليزم لي حاجة بحاجة في, في جميع الحالة عالية ما ماتش من حاجة مش باتلوه في الكتاب ايه؟ ايه؟ هو ايه؟ هو اخت بروفلاكت بسوا ضاير ايه المشكلة؟ ما فيه قدشي قدس نمس؟ حصل معي واي نظر وهمشي؟ شوه عليك؟ جيب صرف يا جسمة ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ في سوبسيشن في المشفى عايز اوقف شمبه وعايل بص دكتور الراجل ده الراجل ده بوت ممكن يحتاج دوبوتامين اكتب ايه اكتب دوبوتامين او دوبامين كمان ممكن احتاج مدي يعني شيل الدوبتا انا افضل الدوبامين احلى يعني ايه الدوبامين او البيوتامين يعني هيبقى باستبينيو ترافيك وكده هيصلح وحاجة بقى كمان لو حصل الرسل ملعب ممكن بقى الرسل تلاقي الرايد بلسك ده ووص يقف يقف لك ايه ده ايه بتاع اللي قدامي دي مش هعرف اعمل حاجة وكده سيروكريشا موقف هيموم ثانت لقى يمقت ويصص اتمد ايه انقاذه بقى سرومبويتك هو ده او خد سرومبويتك بس بصرح بقى مع الراجل شاكل احنا ممكن احمل ايه جزء؟ طب خلت سلومبوليتك دا وقت الجلطة حل؟ بس هو كان شوكد قوي وكان هايبوكسيك قوي فالبريم بريم دا في الوكتور القلب يشتغل والعملاء حلوة ومية مية والضغط بدأ يشت بس المختار صحة ولا لأ ما في ناس بتقريف وبترجعهم تاني سايمس ريز بس بعد ايه؟ دا راح خلاص في برين ويفضل قاعد على البنتريتور سنتين لو عايز خلي فهمت يا دكتور طبعا هنا الغرض من الترومبوليتيك ثيرابي مش زي الميوكارديال انفاركتشن اللي محصلش انفاركتشن لا انا عايز اشيل الحجر ده ده حجر عايز اشيله يوم انت فتحت سيركوليشن الشوك راح الرايت فينتريكل برفورمانس هبتدي والمريض يعدي بقى من ما عندهش عشان كده اللي ما احنا بيتأخر وغالبا نفس التأخير لانه بنيديله حاجة ده كده بيتماسك وبقى شاك ده قوي وهيبوكسك قوي خلاص البرين ممكن يبوز عشان كده بيبقى العملية مش مشجعة خلاص يقولك يا بي ده برين ده ساكيديله سومبوريك ايه خلاص ده احنا قدين نصف للأجهزة لانه بقى موت خرط ليه مستشفقة بديناتين بفكير احقر ومستشفر في الانتينتف كير برايفت اليوم مينموم ألف جنيه ده ده هو ايه؟ نفيش مستشفى تعبانة يعني اليوم في بقى ألف فيه بقى بثنين وثلاثة واربعة وخمسة في اليوم طب الراجل هيعب قد ايه ده ممكن قد شهر فوصل الفاتورة مثلاً خمسين ألف جنيه وراجل ميد يا <متصفيق> اللهي <مضيق> فرام يعني انتيكواجول الانتيكواجول هو العلاج ده علاج بقى الإيه؟ الدي بي تي بردو البرماندين بولد ده العلاج الاساسي احلى طريقة هبارين وقدي هبارين خمس تلاف يونت الى عشر يونت وان شوت الاول ثم الف وحدة في ساعة دي احلى طريقة تدي ايه خمس يونت عشر تلاف وان شوت ثم الف يونت في مش معناها يا دكتور كل ساعة ديله ألف يونت لا ده انفيوجن يعني هي على مدار الساعة الوحدة يخش فيه ألف وحدة دي بتبقى الانفيوجن ميسود رائعة وجميلة وبيبقى من 2 ديسرابيوتيك ليبل اللوبر 24 اوار النزيف ان شاء الله ما احصدش منها يعني حاجة جميلة وفيري سيف تمام الدمام ومش لابد بقى الطرق التانية عادي نقول برضو اني بيت ان احنا ويكان او تو يوز لو موليكولار ويت هيبارين وهقول لك الجرعه بتاعته الصراحه اللو موليكولار هيبارين يعني بيخلي كده مرتاح نفسيا بصراحه ويكان يوز لو موليكولار ويت هيبارين هو الكليكسان بس الجرعه بقى هنا مش بروفيلكتيك ده جرعه هنا يوراتيف اللي هي 60 الى 80 مللي جرام كل 12 ساعه يعني الجرعة البروفيلاكتك 20 كل 12 لا هنا 60 إلى 80 واحدة كل 12 ومش مهم الكلام التاني ده كده طب وبعدين يا دكتور بقى وبعدين في نقطة برضو عزة أفهمها لك وبعدين بعد 10 طيام ثم المريض بقى السجل هنعمل شفت على الأورال أنتيكوائكولا صح؟ شابت للحورال يعني أبدل أول الهيبارين لما العاني أستقر شوية أبتدي أقلبه على الحورال أنت في السؤال بقى اللي أنت هتفكر فيه دلوقتي فاليك بقى معي لو سمعتك دي عشان تفهمها هتيجي تقول لي الراجل دا دلوقتي عنده دي بي دي جلطة حلو كده الجلطة هي قادي الجلطة هي خلاص أهي الجلطة الهيبارين هيعمل لها إيه ما الجلطة موجودة ما هو مش هيعمل حاجة للجلطة تفضل موجودة بس ايه المشكلة اه هو بيمنع الامبوليزيشن من الجلطة لكن الجلطة موجودة خلي بالك بقى, بقى الجلطة بعد حوالي عشر تيام كان بيحفظها ايه في الباسولوجين لو الجلطة كانت نايمة على الول بتاع الفين هيحفظها ارجينايزيشن ثم بقى دهرن الليقول بتاع الفين وتلاقي اليندوسيليم كده يكريب كده ويروح جاي معد من فوق الجلطة والقصة انتهيت تماما بس الالفين كده بيقش شوية مش مشكلة لو الجلطة تسد الالفين شوية بيحصل لها ساعة والساعة بيعد بعد كده الكلام ده عام عشر ساعة اسبوعين هي دي بودة اللي أنا بدي فيها الهيباريني بقى أنا بدي هيبارين لمنع الانبوليزيشن until organization of the يبانا النهاردة أنا جاني جالطة النهاردة قدامي عشر طيام وما ما الجالطة حصل لها إيه طب أنا كده هي إيه أحدتعنا بقى لا لانتلازم تاخد هي بارين تمنع الإيمبولايزيشن أنطل الأورجانيزيشن هوف سرومبس في حاجة عدو وضعها برضا طب هو هيمنع الإيمبولايزيشن إزاي يعني مش كده خص بكتور الجالطة هي الجلطة دي كل شوية يعني الجلطة دي تكونت النهاردة لو فضلت على وضعها ده عشر تيام هتورج وربنا هاستو ربقى مش هايحة الامبوليزيشن ان شاء الله لكن ايه المشكلة الجلطة دي تكونت النهاردة كل طرح طرح بعض تيام تلاقي الجلطة يطلع لها جزء جديد كل جزء جديد بيطلع بيبقى لسه فريابل وقابل للامبوليزيشن فده برضو الحتة دي طلعت وربنا سطر ما حصلش embolization ان شاء الله في طريقها الى organization روح طلع جزء جديد من الجلطة عشان كده يقول لك ايه ان الهيبارين بيمنع ال extension of thrombosis وبالتالي بيمنع embolization until ان الجلطة يعني نفسي تبقى الجلطة هالأولينية لو خدت الهيبارين دي مش هتحصل لو خدت الهيبارين دي كمان مش هتحصل يبقى انا اخذت هيفارينو هي الاولانية حصلت خلاص وربنا يكرمنا وتورجنائل ويبقى انا كده مناع الامبوليزيشن فهمتوا لانا اقولتوا ده طيب فيه موقف تقول ما يبقى العيان المفروض ينبت في السرير صفت لحد يعدي عشر سيام اتبوعين ولا حاجة وانا انظر هيفارين خلاص اقوله كده انت بايت كواهت بقى قوم اتمشى يلا ما يفعش اتمشى في البداية خلي بقى كدكتور ايه واحد لأسفيدة كثرة يعني يعني بص في دكتور داخل على واحدة ست سبرة ستة كبيرة فالستة دي دي تي على فكرة انت كده عند الجلطة في رجل فالجلطة كده غلط كده انا عايزك بقى كمان تقوم ان تتحرك عشان الجلطة كده هنزيد عليك بص, بص يا ستة دكتور مش عارف الناس بتاقي انت مش عارف بقى. احنا اللي عارفين قصة دي وبنشوف المناظر دي كتير ده ق انا estoy وقولها كده طول البيت ام بنتها تصر وتضغط على مامتها ان هي تمشي يا امه يا امي يا امي عشان ده الدكتور قال لازم تمشي ويقعد يضغط يا بنتي رجلي وجعانه مش قادره ورمه عمال تدوس على رجليها ايه اللي حصل؟ المرض طبعا هي ضايق عشان تبقى عارف كان وهي بتحكي لنا بقى القصه وبتاع خلاص انت بقى تشكو ده هي ماتت خلص التلم ما اصل هو ما بخافش اي يجي بقى في بقى مريض في المربع الاخراني يعني ما تعودش تبقى في رصار خليك, خليك خليك كبير ده خلاص هو الراجل مات واضح ان هو مات من خبط انت هتقول لاهله بس للعيال هو توصل بكله هو في واحد في واحد بقى في كذا ومين اللي عمل كده وده غلط طب وبعدين هتستفيد ايه بقى فاهمين بقى انت بتزن في واحد اهو لا, لا انا نفسي لو اعرفه ممكن اوصله مسدج بادب انك انت اخطأت وخلي بالك بعد كده لان جيت واضح انك انت يعني بطيخة خالص يعني انت بطيخه بطيخه لا المهمة. في بقى مريض في بقى مريض يا دكتور عنده بقى 60 سنه عنده ايه 60 سنه صح جاي لك ب دي في تي جاي ب فأنا هديه هيتارين لا الراجل لسه كان عنده ستروك فاق منها يا عيني يعني من كم يوم يعني المهم واحد جاء لك عنده دي بي تي وممنوع الانتيكواجلانت خالص فيه نتيجة بليدينج تندنس نتيجة ستروك واتفر. طب اعمل ايه يا ربي انت خاف من دي بي تي خاف من ايه خاف من البالمونري دي بي تي مش هتموتني اللي هي هو ده فالمون لو جات واحدة مثل هتخلص علي يقوموا يركبوله فيلتر ولدي الايه فيلتر زي المصفى كده سيب لايك فيلتر في يفيدوا فينها يروح رشقه في الحتة دي جاء خش بأسطرة ونفيدوا فين ونفيدوا فين ونفيدوا فين فينها كيف بس الفلتر لازم يبقى فيه فتحات صغيرة تسمح بمرور الإنبولاي الصغيرة برضه ده مش هتمول ولا تسمح بمرور الجلال الكبيره ليه لان الخرام بتاعه الفلتر لازم تبقى معقوله अदरवाइज لو الخرام ضيقه هي هيلتقط بالفلتر وتعمله هيمونيس لكل البلاص بتاعه يبقى هنا حتى لو في شاورز ان هتطلع ويعني انا بس مش عايز حاجه ندف تطلع الفلتر ده بقى مين اللي والوقت الجدع صدادينج بقى اللي بيستفر ويتعلم اللي بيش عاق فيه انتربانشنال بص بك ايه ارسي بي بقى و شغل يعني مش عايد اقول لك يعني فيه مرة اه وساعاتها بقى احنا نقولوه يا عم اه مشا معاكو حلاوة فبص في اه دكتور عشان تعرفوا الفيلتر ده بقى اللي بيركبوه عندنا مثلا في عن الشمس مثلا هم اتنين وثلاثة اه بالعادة كل واحد بيبقى ايه واحد لك فكر أصلاً, اصلا انا شغال في تيكس دلوقتي انا شغال باليوج كله بس في الانترفينشنال انا شغال تيكس اللي هي الايه مش بقشيش يعني لكن عايش على بقشيشه ده انا عايش على, على تيكس هنا بقى هنا بقى الفلتر ده يقول انا شغال بالفلتر الفلتر ده بقى دكتور بص بقى الحكايه لقينا واحد في واحد مننا كان اوف سايدي كويس فراحت أخته أخته كانت في الكويت عايشة مع الوزة في الكويت فأخته جالها دي في تين جالها ضلطة في رجلها مش عارفين ليه وكان الظهر معاها بليدنج تندنسي انا مش متذكر يعني فاليوم راح هو ايه قالولو طبعا اتصر بقى في الكويت بالدكاترة فقالولو دا احنا عايزين حنا لها فلتر في المفيلو في ناكيفا لين مش قادرين ندي انتكواجلان بس عليهم نحط الفلتر لحد ما ايه ما الدي في تي ت اورجنايز ونبقى نشيله بس المشكله ما عندناش حد دلوقتي بيركب في الفلتر في الكويت كلها طبعا كانت لسه حكايه الحرب دي بس هي طبعا كانت عمره برضه طب وبعدين خلينا اسبن ده بقى بيتصل بينا ما هو كل واحد هتلاقيه بينا ده هنا وده هنا كلكم هتبقوا في واحد في بلد بس هتبقوا عارفين تليفونات بعض هتجيبه بره راح متصل بينا طب اسالوا يا جماعه ايه فانزلنا نسأل في اسم غاديولج قالوا انه ده فيه اتنين يراكبوا الفلتر والاتنين مش موجودين ده المسافرين مسافرين ايه عن بص ده بيسافر ازاي؟ بيطلع يروح الامارات او يطلع يروح مثلا دول عربية بيحتاجوهم بالتليفون يطلع روح رايح يركب الفلتر وراجع طبعا يطلع بقى على, ال على الكويت يركب فلتر وروح واخد ايه؟ راجع مثلا معها بقى ايه؟ شنطة ملينة دانينير قويت يابا ابص بقى فروحنا متكلمين الواجد جبنا تليفونه طلع فين ابن اللي دينا طلع في الإمارات بيركب فلتر وروحنا بدين له ايه بقى مش ريزار طب خط تليفون الدكتور فلان ده دكتور موجود في السعودية اخته في الكبوس بقى اتصاله بالموبايل قال له خلاص يا فين ورح نتكلم المفتشفى ورح طالع بالقبارات على الكويت حط الفلتر ورح اراجع عنها طبعا راجع بقى ايه ينانين وضرامن وضرامن ماذا لك بقى وعدين كده ايه فونتسين بيترول عشان اروح كده ابيع وفاقين حط البنزين اه اه يعني يعني اصو دي بص بص الحرفة هو حرفي ايه دي بص مش انا بقى بقى انا لا هو الشجال على المال ان شالطا مالانا ثلاثل وقصاته <تصفيق> <تصفيق> لو اقول لك ايه ويه بص اقول لك ايه بص بالتليفور بص بقى احجز لك الطيارة الذهاب وعياب ويروح انك هلكم في الفندق ويرجع معاه طبعا الايه القفة والقفة الله ما تصلي عن نبي اه نيجي بقى نقولي بقى نيجي نقولي يا دكتور اخر بقى حاجة بفكرك بالمربع الاخ عشان البالمونري امبوليزم ما يعطيش منك تبص بيقولك ايه؟ اي مريض بيكوح او بينهج او عنده شستبين او عنده حتى هايبرفنتيليشن نفس وكده سريع شوية بشكل ان اكسبلين ده انا مش عارف الكوحة دي جاي من ايه مش عارف ده ايه ايه فاسبكت البالمونري امبوليزم عايزت شخصها بسرعة اعمل لانج سكان لانج سكان هو ده افرح حاجة والليس فيهم كلهم اعلم ربع تعرف هل في المنري امبوليت ولا لا اوكي شكرا احنا ان شاء الله هناخد اجازتنا الاسبوعين واول حصه هتبقى لنا ان شاء الله يوم الكف اللي بعد الاجازه اتواعدنا الساعه 9 كارديو في هتاكل اخر تمرين بيبقى الساعه 7 ونص كده بنبتدي 80 الكارديو نيشنه